هذا الرجل ما قضعت بالانتزام ما, قضع ما ما قضعت بالانتزام هذا السعر شرعيا في اصله بغض المدى انه دخل ونعرف عن الكفر في اصل المصحيح يعني انه ادلة نصرية من كتاب السنة انه تأمور يعني انه إلو... انه قارنة ولنبيلها هذه المشاركين من الدرس الكفار المشركين وكان يدخل مكة وفيها الاسلام كان يعني انا ندخل نعم هذا معبد لكنها مخلصة خلصة ثالثا من, خلص. خلص خلص من الأمر الثالث اللي هو كلها مشتهد الآن ما معلق اشتهاب إن عامل اشتهاب إنه علماء الأرض المنطقة التي تلقى الأرض مش ممكن أما علماء تلك المنطقة التي فعل هذا الفعل دم يؤديه على القول دي أنه مشهد الآن كم من الشيوخ يقولون البرلمان كفر وكم من الشيوخ يقولون البرلمان مصلحة شغالية أدوني إياهم من آلاف الآلاف من الشريف يقولون ان أل برنامان مصلحة شرعية وجائزة وذلك مثلا كان حامل احد الاخوة جريدة من إثبار اليمن الومن من الإصلاح من إثبار التجمع اليمن من تحمل هذه الجريدة تدخل الناس اللي في الانتخابات ودعم هو التجمع الومن ان هو شيخ مرحبا مرحبا مرحبا يقول ما ابقى عالم من المشاهد في العالم الإسلامه إلا وذكر فسوح في قضية الزرنان من المصلحة الشرية وجائد بل يستعب بالبعض من اوصله الزبط الوجود إذن هل هو مشتهر قضية الزرنانس هو كل كبير بكل كبير مشتهر. مشتهر في جماعة بكل كبير مشتهر بكل كبير لكن ما هو فطوة هذا الاشتهاب في الناس في نفوس الناس الكثير اذا هذا التاوين الاول نبي صار ما هل نريد ان نوصل صوت الحق الى هذا المنبر هي تاوين بسائط بمعنى صار بنصار بنصار بنصار بنصار بنصار اذا كانت تاوين قد تلكم نقطة وعليكم ان تلسدق لها صوت الحق الى هذا البدن لو انا رجلا قال أصلاف اذا اريد الوضعات الان همتعلقات دوء الطائفة لان احنا امتمعنا من ان نقول هذا صحيح ؟ صحيح ؟ امتمعنا ؟ لو انا رجلا قال لو انا رجلا قال انا اطوي ان ما تركت السلافة وانت ان يشرتك هم تكسيره ؟ لا يعني ان يتوهيد بي لحد عن نصر الشراء اذا رأيت نصر لكن اذا تركت السراء اذا تركت السراء نهو عند الكفر عند الكفر ماذا شاكوا عني الان هذا لما قال هذا السلام وهذه الخطوة الكفر ما تفهم مؤولد اذا دخل الضيانان هو دخلت في فائده السفر نعم بغض النظر من انتم تعرفوا ان تسافر بهذا الصوله دخل في فائده السفر كل هذه القضيه من, من فيها ما لازم ان تبقى في المجلس ما دام فائض الشيخ مره ستي وكلهم بيحصلوا في الصاله في الساعات انت مش فاهم البرنامج ما هو انت مش من البرنامج لكن لما دخلت, دخلت انت عارف ان دخلت في فائده السفر 5:00 5:30 فانت لازم تقيم لان هذا التقوير مقبول لغير مقبولين واحد لكل انه هذا يقول على الاصل بالإبطال موه الاصل بالإبطال هو لما اراد ام يرى من هو الصوف الحق من دريمان هل هو يبحث عن هذا الحج من خلال النصر الشرعي ولا من خارج النصر الشرعي من داخل الدخاء هذا اللي احتاج جميل من داخل, داخل, داخل, داخل, داخل, داخل, داخل, داخل النصر الشرع ده الزمانة قد عبدالسه مش يدي واحد لا يقول لي كما يقول بعضهم ولكن نهاية ديمقراطية تنقض اصل الدين يقولوا نعم الدمقراطية تنقض اصل الدين والردو يقول انهم انت وهو الردو يعرف هذا من الذي يقول ان السلطة مش في التحريم والتحريم هذا كافر لكن هو اريد ان يدخل لهم يقول انكم انتم مختئون بهذا انا ابلغكم سلطة اه ناعي ثانيا في تغيات اخرى بعضهم تأوين هذا تأوين اخر ومثل هذا التأوين يوم تأوين الشيخ صراح نسوان على رحمة الله لكتابين الشهادة قال يجب ان يبلد صوت الحسن لطريق ثاني بعض الجماعات قالوا نعم هذا الاولين بردعو هذا من بردعو ثانيا الجماعات قالوا انما انما طبعاً لما دونا بتكفر لما يحاكي يكفر ويسلح له الشركة التي يطير من العمل واجه في حقه أن يجاهد لكن هل يمنع أن يدعي الله؟ بمعنى لو نحن ما قدرنا أن نجاهده أو أعدونا في جهة ولمنزل الجهاد ولكن خلال مسألة الإعداد أو التحبير من الجهاد أهلاً ما ردنا حتى نرى؟ هل ينبع من ان يدروه الى الله عز وجود؟ قل بل له ضرار ومدر له خلاص امو بل يخل بالمنام هاو ايه دماعة ان هذا الحاكم صار له فكر وشكر ومنام معنا فكر على كتابه احنا مصطبع رجل طرح لنا طريقة هو الى الان منتجل بها فقد يقول نحن عدم هو يخلط من, من اجل ان نكشفه من اجل ان نبين ان حراقه ومن اجل ان نبين هو الصالح فنريد قال لنا انا الان هو نحن لا الى الاسر ان نغذره بعض الناس تقول وهنا سأولى فنحن نريد ان نغذره, نغذره ولا قد ان نغذره ما انا قدره بالصلاح لا سلاح شبابنا دير معاديهم المسؤولين اللي متضرموا لا يوجد منادر كاميراتورة الجراحة الشرائية اللي تبعت امر باشطار بقول حتى الان وولا ما انا ضد الطاقود فلا يوجد محاضن التدريب حتى التدريب امتنع عليه فهل يسمح واحد طال ممكن ان تتحكمه عن طريق خيار الشعب مدير اراقص وتوخير السلطة التنفيذية في المنزل او اسقطرونيس كل شيء يديك وهم يقولوا هذا هو يقول وهذا من جزء من دعوتنا في هذه المستدفى هل يجب الدعوة يا اخوة الدعوة الى لا مالدعوة هذا الثاني مستاني أن الدعوة الى الله من غير إراق ممكن توصل الى طريق البرمان لطريق مثل محكوه اما الطريق الذي امره بالشارة فهو من فنح علينا قدرم هذا الثاني مستاني هل هو من هل هل داخل النظر؟ من ايضا لو ظهرنا اننا واحد من كل اه منك لكن احنا عارفهم الكذبين في كل ما يفعل وهي الكذابين، الكذبين وانت مكتشف بهذا الامر لا ينبع من ان تتعامل معهم من ثلاث تأويل من الارض قليلت انك انت شوف القرائم جماعة ومش حضية لتوكين الزعوة ولا حضية جماعة من حديثين مساء هو حضية فيها لنفسك انت لكن نحن الشارع نرمى المتعامل معه من خلال ما يقوم من حساسين اذن هذه الموالع كما ترود للموالع تأويل في الحق من دخل البرلمان في شرية موسيقى الحاق الأفضل بهذا المعادل ها هذا الحج الأقوى التي أزيل الله عز وجل ها هو الكثير بالله يمتنع الحاق الأفضل بهذا المعادل وهو قال له هذا التأويل غير مقبول أولا تأويل في ذات المقبول لكن هو صحيح منه هذا كبير كانوا أن ممارساتهم مزلت ممارس أغران فالوصلهم البلاغ كبير من قيلة أو كفرة الممارسات لهم صوت الحق أنها الكفر والمارس في قفر كانوا أن ممارسات هؤلاء الصوت في الدخول في البرلمانات البرلمانية كثير من أقوالهم زلت على أنهم يرونها حق ورون البرلمانات أهلاها إحنا بكاما كأولاد الذين لا يؤمنوا حقا هل يرونها باطل لكن مريد ان نستخدم هذا الباطل المأبون به بجواب كل حق في من حق يخي بلد من هذه القضية فهؤلاء مقررين بأنها باطل لكن قانون في جماعات واضحة لأنها تقل عن الحق وان بل مألأت ما تنروها في طوية صنفة في الشعق التعليم التعليم التجم بطوانينها قال نحن التجم بطوانين ما يخص به برناس انتم هذه الصورة مثل هؤلاء الصور الذين يعتقدون ان البردمان له الحق في فرض من يحبب ومن يشبع هؤلاء اقرأت بالكفر لسلامهم ده, ده بوضحيني يعني مان انا ما بحث لهم عن بالنسبة من بالنسبة لقضية من يلأتقد في الباطل ولكن قال هذا قاما من قلوات الباطل المسؤول في هذه الله او التي هي اليسير في التجارية في الوصول الوصول الحق الى هذا القضل وهذا المسؤول تعالى معهم ماذا لتفجد اخوانهم الاخوة قالوا حتى هذا ليس بسأول سالة بماذا انتبهوا بها لكم قالوا ما هي فتن حقيقية القدرية الموجودة في قضية البرغمان الجماعة نطلعوا هذه القضية يعني لدينا قرون بحجية حتى تكسير عيون داخل في البرغمان وسنرى المنجدة القوية في لا في البعضة بمعنى قوية الان ابريلت من اي طريق حاجئات ذلك قال تعالى المتحكم مع هؤلاء القوم في داخل البرغمان رجل دخل هؤلاء صوروا لنا دخول الرجل السرج المسلم في داخل العمل من اعمال الكفر للدعوة الى الله لكن غير موجزاً بقوانونه وما يقل بعد ذلك من اخبار ومن احكام من داخل البرلمان ليس هو داخل فيها بسجد الاكبار لكن البرلمان الحلاقة بين أفرادهم لا علاق إبداعي ومبنّر ولكن علاقة كاثرية هذا البرنامج في رأسناه البرنمان في رأسناه البرنمان في رأسناه مش لا ترأسناه البرنمان في رأسناه علاقة الأفراد علاقة تبار بموره يا رب هذا مرضا لما الشيخ دخل المجلس فكي يريد ان يكتشف ما هو الحق في مسألة النساء الافراد ان ينصحهم فقال لهم ابن اسحام يقول كما وهم الحق وهذا بدليل وجود النص اولا وبثبوت الواقع ان الحق ما هو رم الدين لكن رأي ذوائل من الاراء المطروحة التي يدري ان تترس بل كانوا مسئولين كان لهم الخيارات لكن بطفق بقول السلطة ليست من قوله هذا قرداء لكن ما يرضر هذا عليه الاراء بعد المداولات وبعد الصموش بهذا قرداء لما شيخ يدخل الان على مجلس كسري كما انصحه من يتفق لنظامه وامره نظامه وامره في مدينهم ويخرجوا اننا لا نبيل ان يقدر قول الشيخ الشيخ ممن حاله مطلع هذا القرم الذي خرج به تقضاء في باثره هذا البرجمان هل من الشيخ الذي تكلم به؟ لا نا نا في رقابية الصورة من نضربها لحظة الصورة اللي بضربها لحظة الحالة قالوا عبدالدعوة الى الله هل يتراعي من يلجب بقرار المدعو؟ نا ينعوه يعني... مرد أشياء حيا الله إذا أراد حقا أسلم واحدا وإذا لم يرد لا أعلم هو ليس أولا قبل نعوذ من البحر بكثير لكن <تصفيق> البرلمان قال ورسول الله يقول البرلمان في قانونه يقول لما في قبل سجور القانون أن يتداول في كل حال أن ما هو الحق بعد خروج الطارق والمنزل الطارق وخرج وقبل ذلك حضر باسم المعارض كما حضر باسم الناصف والمعارض والناصف يخرج بهذا الطارق فمن هو الصوار الذي يخرج من البرلمان علاقة الصوار من المعارض والنص هل هذا واقع فالبرلمان دولة والجوب المعارض المخ اللي هو قيمه معنا الواحد جاء حاكم اسمه الاسلامي جاء الشيوخ وعجل واخذ رايه ويقول وين وديها هل هذا برنامج محترم يا اخوان يقول فيه في لابد من بحث عن المحاربه مش شعوره يا عم الحاج مش هلوه حتى تصير ديمقراطيه حقيقيه هيك بتبقوا جيران المعارب جزء،, جزء من النظام البرلماني فانت لما وجدت المعارب لما دخلت المعارب انت بيك تكون البرلمان كما تكون بالموافر نعم نعم والمؤخرة ترد في المعارب نعم ولذلك كان الاخواني سيديوه ما سيديوه لما معاربه بيها وما جدوه بيها المعارف؟ انت المعاربين جرسوا من البرار ومباعث دور الضرار وصدر بسرهم كما صدر الله وقال كمين يمزل من نبيه حتى وصل جديد اي من بعد الكلمات لأنه يبدو ما يعني بالبسطور ولا تجاوه بالبسطور لكنهم يطلقون لك البسطور مزور لمن لم يزوره هو بقي ان يكون الذي يقوم بتكفيري علي عنهم اين قوته وقوته بانه حاكمهم الى <سؤال> القانون الوضعي وجعل القانون الوضع من ذلك بالذين دهما من قانون ويقول هذا يا ما الدين مفيش واحد من الحق وصلط الإسلام انت دارنا معك انت مشرح ها انت الذين يقولون وهذا كما رأيت من أذن السادة قصصا حتى من معامله هل بما أن معامله بلا ألقا نكسره به؟ من ألقا نكسره به؟ هو الذي ينذر هل ترى الله يكتب في الأرض أقوى من القول؟ لاحثينا عن الحكم الشرعي او تسجيل الناس او اسلام الدولة لربها عن طريق الضرنة مدافع التشريعية هل الدولة تسلم من خلال الضرنة من التشريعات ماذا السؤال الخطير في تعالوا من ناقشكم يا قوم قلتم ماذا تريده قالوا من نريد الدولة اسلامية من فلالطنوات التشريعية اردت الرياضة وهنا كل البرجر من ناقشكم فيها من قبل من ناقش قضية البرلمانات التشريعية عندما تصدر قرار تقول بسم الله بسم بس الشهداء بسم الأمة بسم الذي أمة بسم الأمة بس من هو الشعب الذي أعطاه كل هذا؟ الآن حكم الله من الذي أعطاه كل انه صدرا من الله كما قال صلى الله عليه وسلم على النساء في الفرجه المدينة بكايمة الله ما, ما شهرت الله اذنه وليس العقد كما يقول بعض الفقار اذنه انك افتحلتها لان الله عزيز لك احلت استحلتها الان الافعال ايها الاخوة لا تحملوا الافعال بذاتها لا تحملوا هذه المطبقة لا تحملوا حيا ولا حرما بل قلنا المكاح بلواء المكاح مكوين بروي مكوين شرمان المكاح ماذا عن هذا ؟ برويج المكاح ترم المكاح, المكاح مجامعة رجل بأنواعه هل يحد يخطني الشيائيه ؟ بذاته ؟ بابد نبحث عن توصيفه من خلال مصحف لحلي هكذا الشيائيه رجل جامع زوجته هذا الشيء الشيء ان شرحه و فلسفه العدليه فلسفه العدليه جامع زوجته جاري هل في شيء ثاني لا شيء من الذي جعل هذا الشيء وهذا الشيء في الشعر التخيل بالشعر بان هذا الضم هو من جهه الفعل في زيائي او الفعل ذاته نحو الحلوة الحرمة من فلال التكليف الشرع الوصف الشرع هذه قاملة مهمة القتل القتل ليس حرام ولا حرام من شو القتل هذا. احنا رجل قتل وسلم الادوان لذا الادوان لما الاحكام تتبع الوصف لا تتبع حقيقة في الشرع ايه؟ الاحكام ترجع الى الوصف لا تترجع للحقيقة رجل تاجد قد يكون ساجد للسجد يسكر ما يريد أن يكون شرم لأنه قد يكون رجل مرئ من بطنه والله يرسوه على الله وقد يكون ساجد لله قد يكون مرئ بكأن الراسل الراسل السجد ما يرسوه يتنسيق من جديدها لماذا وإن هذا القدم مرهم بما أتكلم على السلام لأننا تكلم على المرئة التي تشهرها الآن جاء رجل وقال من خلال البرلمان البرلمان تضاول فينا بينه تضاولة وقال هذا البرلمان حكم شرب الخمر في بلدنا من نوع كلام هذا من نوع ما الذي يكسب انه شرعي او شرعي هذي مدرر انه قال من نوع كما, كما فيه تضاوله هل تريدون بحيث سجود يحمل خطم الشرعية؟ الآن رجل قرأ في قراء وقانون أهل الجناء في قانون من خلال حفة البرلمان أنها أرض البلد بالجنة بوعدل الآن يمان نرجع خطم الشرعية ونقرر أن يطالد بن الخامل من نوع نرجع إلى تنسيح الشرعية الضوء لا في, <تصفيق> <تصفيق> في هذه القضية في قضية التشريعية نرجع أي شيء هو أطخن. الشرب الخمر هو الزواج الشرعي هو وصله، الزواج الاستفاح له وصله، الشرب الخامر لهو هو وصله، هو شرب الماء له وصله كل عامل شرب. الآن في قضية القانون حتى يثبت ترجيحات، ولكن النتيجة أن كلمة غيرها. هذا ما شاء فإذا صدر القانون باسم الشعب يقول أن هذا حرام، ما له نوى لهم الطقاء مع السجود الذي نجده في الناس. ولو إنهم فاقت ذات الأمر كما لتفت من جمع زوجته وهو رجع مع الحرام لغز في لكن جمعه بنفس الصورة القديمة ولكن التوصيف الشرعي المشرّف <تصفيق> <تصفيق> بالشرع ذات الفعل ولكن المبحث يرجع إلى التوصيف الذي خرجناه منه هذا من المعاشة لذلك لما البرنامجي يطرح المشارك يصوله ويكسبنا 30 قانون مواسط للشريعة هل يفرضي 30 الى اسلام أم كفر كفر, كفر. لماذا لان الله في التشبيه يرجى الى بمثلث الانه الى ما الذي شرع هل يلتزر من بها بسبب انها صادرة من الله ام بسبب انها صادرة من القانون لكن القانون قوة التنفيذ في الشعب كلمة في الشعب وفي كلمة, كلمة, كلمة. يقول الشيء كلمة الله يكون مصدر لما يكون كلمة غير ولا محتى على مر ولا محتى في صالة كلمة الله يمكنك يوضع يمكنك عدد عدية من الله يوضع القللات الاسم والجولة مهنين حثم الله وما يوضع في خلال الشغاية فالله يقول على خلال السوداء لأنهم نثبت فشياء في غير الله فعلا يتبين للجونة أن يدعوا الدولانا إسلاميا من خلال المعنى الفشياء هل يسلموها لأن يترسوا سفراتيها <تصفيق> <تصفيق> يعني المعنى صوت الحق المناقشة وفي حق واحد فانا نظلم هو حدث مطولة هو في من بس هو بسروران الحرار لأن صوت الحق المزعون لو أخذوا به لا نحن نريد منهم الان يسمعوا او معهم مش بقوله هذا مسلمين اكثر في حكم شرعي جيل ما فيها يعني بعض المشايخ في الاردن يغيرون في من جرم هؤلاء مسلمين القضيه فقط نريد ان نكتشف الحق المناسب الاسلام <تصفيق> هل سوء هكذا في أفضل هل سوء هكذا في أفضل هؤلاء القوم لو أن فوت الحق المزعوم وصل إلى هذا البرلمان يسوذي من قبل البرلمان وصار قانوني من الذي أكسد القوم؟ فتظنوا أن هذه أهلة قوية ذاتها هي ضعيفة وباطلة لأنها لأنهم لم يفهم الله إلا هذا الباطل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 حتى معلوها بعد انت من خرج الدنة تطلق في اطلال ديبان لكن انت خليل شي بلد مالحسب الاخناع ولا بلد حتى كل انت النظام الردي اظهر ان غير مقتنع في عامله بهذا يظهر وقد يقول قد وقد اقتنع لكن احنا من جميل اتعامل ديبان بلدار مالذي تطلق نفسه يقولوا بنا عن كلام هذا كلتا سيدي هيا هذا يقول ان هم لأن نقضوا أفضل بلالة بحق اللهم دعونا الشيء ونقضوا لا نحن يا شيء يقولوا لي كأنه عندما تقول بلسانا هم يريدوا أن نقضوا قانون وإن واحد أسعى لأننا نقدر طريق بأشعبنا عندما خلص بلالة نوجد بلالله سبحانه وتعالى بالتالي تحسي ببنا لأننا احنا نتعامل بالله نتعامل بالمقاطب والمقاطب والمقاطب الواقع اقول انا قلت لهم طيب عملناهم اللي راح كمنا عالك لما حكونا عالبرنان السيحية اللي يكفل اي نادي اعنى امان واقتر ازيها حيث انا قلت لهم والان نريد ان هذا خيش في هالا الوقت وانا ما استغلق اعمل مع ابنان في هالا التأول هالا القرية الان في ذات الامر من قال ان الله ليس يريد ان اقول اتنى واخدار تجوز الوقت تجوز ناكد بما علمنا عنا ناضي واخدار حادثة لنجد من الهدكة ويلي اللعنة يعني قديل الله إلي برناماتها حتى الاسلام الذي يخبر من برناماتها لكنك ونبجن له أنه هذا بلاج الخراب ما تلعب فيه بسهر بتأكيد بشوال من الله <سؤال> ميلا الله أعلى نبيل الله ميلا فانه ونحن من يكون كافران جدا ما في العميد الحروة قديل الله ونحن كتير ونحن كتير ميلا تتخبران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 إذا كنت أرغبت إنتم أبيك إنتم يا حضوات المشيناك أهل الدرمان أبيك في ذكرة حذر البرمان والمع كتوة من حذر أئلة السنية لقبليك سباك لأسلام السباك للأسلام إنتم أبيك أبيك سباك سباك سباك سباك إنتم أبيك بن عباس في ججاله من الخوارث وقلت لي وقال لي أفريك هاي يعني تكون ما لن تكون مالك المعنى الكبرى من المباقرة والحالية يوجد من المباشر من عباس من بلايه يتكير الصحابة وقال له وما جاء برهنمتها واجع كتلك برهنم وقال له كبير منه وقال له كبير منه وقال له فرحنك عليه الهج وانا حضر الأمة على القرآن يعني لن أفريك أنه لن أفريك بالدرم هاي أدخل الطائرة ما بدخل ما لا يدخل، إذا دخل الطائرة. المتهور خان ما دام بدخل بدخل خان، ما دخل ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما لا أعلم يبدو حول طلاح على الترمسي لا أعلم لا أعلم هذه الثلاثة رأيية يبدو داخل الباردان أشياء من فؤالي أندها من الحرب كأن الرجل لما نقطة نبأها كتكين فرحية ما بسيكين فرحية يعني عوشي أعمل خمسة الشيخ مع الأكتبار يعني يعني هذا الرحل الصغير قال مينا جمت لنقاشي بإحقاطات الزهادية السلام فالحقابة جهائي وتقول يقول الكفر قال لا من مش كفر على انه مش كفر هو الشيخ عمر ربي الله عنك اراد انه تضرع الشيخ عمر ربي بردنا فالكبير ما سألان للمسائل الكورو وليس من المسائل الكفر والإسم عن det är inte det, det är inte det. Det är inte det. Det är inte det. Det är inte det. Det är som det. Det är inte وقال عمر عبد الرحمن في <تصفيق> واقع الأمر وحفوثته وحاله القفر لو عمر عبد الرحمن ونغير عمر عبد الرحمن وكان بنا من أسكار الجهاد جديد وخيز البرلمان كان يرونها القفر ويروا آراه وقال إسلام ويوه كان يقولون أنها حجم الإسلام وطبع أنها القفر ليس من الإسلام